يا متيم قل لهم ما عاد بحي رجعين اليوم بكو بعد ما دمعي غدا سي يا صباح الخير بالله يا متيم قل كم كنت وحدي جرحهم والبعد ضدي جرعوا قل Sabaha من لإحساسي خداع كان حلم وانقطع لتهم صانوا الأمانة يا متيم آخر العشق وجاع من لإحساسي خداع كان حلم وانقطاع يا متيم قل ما عاد بحي رجعين اليوم بكوا بعد ما دمعي غدا سي يا صباح الخير بالليل يا متيم قل كم كنت وحدي جرحهم والبعد صباح الخير بالله لا متانا لمن غدر قلبي وخانا رجعوا شوقي